القوم الظالمين فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا داءرا تعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أصروا في أنفسهم نادمين ويقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد إيمانهم إن نهم نماؤهم حبقت أعمالهم فأصبحوا خاطرين يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأسن الله بقوم يحبهم ويحبونه فَسَوْفَ يَأْتِ اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُ وَيُحِبُّنَّهُ أَذِلَّةٌ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ أَعِزَّةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَخْفَوُنَّ لَوْ مَتَلَائِمٍ